ادعوك يا علي سر عالني يا ربي صيب حالي فرج همي لي يا يا علي سر عالني يا ربي صيب حالي فارج همي لي يا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت بحالي أنا بحالي أنا بحالي بليت ادرك يا علي سر عالميا ربي صيب حالي فرج همي ليا